إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات زهت في موكب الأنوار تنضي بفخر معظيم المخرجات فهذا اليوم للتاريخ وسن والذكرى جميل الذكريات فثالث دفعه بالنور نور تمضي كخريجات مركز بحثات نهل للعلم إصرارا وصدقا به أدركنا أسرار الحياة سلاح العلم فيهن امتياز لمحو الجهل في أسماء ثباتي <تصفيق> إلي العياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات زهت في موكب الأنوار تنضي بفخر معظي بالمخرجات مضى عماني في جد وجهدي ونعم الجمع جمع الذاكرات وأي الشكر يجزي في صنيعين يحيط الفخر من كل الجهات وللشيخ القدير جزيل شكر على بذل كسوح بمثقلات فنرجو الله أن يجزيه خيرا ويكرمه بأوفى الأعطيات فشكرا ثم شكرا ألقينا حياة بالهداية في حياتي حياة بالهداية, بالهداية في حياتي إلى العياء نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات زهت في موكب الأنوار تمضي بفخر معظيم المخرجات إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات زهت في موكب الأنوار تمضي ظاهر ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود